في كتابه فضل الإسلام في باب فضل الإسلام قال رحمه الله فيه أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا فكان ليهودي يوم السبت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 كني درسة فيديو تنغولية اللي تادى آياتات الإسلام فاضل الإسلام فكايدة زيث آياتات نمعان آيات فكاشكوانا حديثي موليا كتيك حديثي اليوز لو أكثري حدث يبي كتير أحاديث زنازع ونشر فضل الإسلام أسمى رحمة الله وفيه أيضا وفيه أيضا هي أعطي فيها نوما البصمة في الصحيح أنت فيها حدث فيها نوما وفي الصحيح تكسمى كلمة الصحيح أنك تUME يا تفوت تفوت. الحديث الجملي يا كسديا صحي في بخاري. هذا سينا وفيه أيضا وفيه أيضا يرديه بخاري. وثمن ما هو صحيح من البخاري لكن كما نلوام كل الصحيح ولا ما نكتبيه مرات ثانيه انا مرينجين البخاري مرات مسلم مرينجين هو قصدي هو قصدي مسلم هو قصدي البخاري هو مسلم كما ها وفي أيضا يعني وفي صحيح اللف وفي صحيح اللف ما البخاري مصطل واضح وفي صحيح يعني اللف اللف عن أبي هريرة أمي بكي وابو هرئنه لم يكون حديث صحيح حديث صحيح قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الله عن الجمعة من كان قبلنا الله سبحانه وتعالى الوفنيه ابتلاء امتحان امه وليوتنوليه يهودنا ونصارى اكوانيا اتخذه يوما يكون عيدا چغويني ketika wiki si kwamba itakuwa ndei ya uislamu nipi wakaulizwa mayahudi eh si kwamba که تقویتش دویسی کو یعیمیا و اسلام. پس الله آملا من کان قبلاً ما یهودی و کسی ما یوم صحت الله کامبیا مکسر مکسر. اشتام عتیلهو ولی کسانی که اشتام او و کازنگومزه و کشاوریان و کتفکریا فكان دي و لا كنسوا واجتمعت النصارى والنصارى كانوا تقطعان وكانوا ان الله عندما من كان قبلنا يعني عن يوم يوم السبت، ما يهودي بعد أكو شوريانة، وكارفكيانة جماع موسى و كان بيها ثوبه، الله بنا. فهادانا ما ابتلان قبل من أول الأمر الله دان بلا كتو لسا تشوت أكو ونجوزه أمم ليوم الجمعة هاتكو أنبيو تيجوا نسكوب يسوس أنبا أسؤالري واليونزوا ما يهودين وأنصار وكذلك هم تبع لنا يوم walikuwa nyuma yake tukabashinda tukachukua siku ya jumaa tukawakaliembee ambao waka nyuma yote juma mos na juma mbili basi na kesho akhira hiyo hiyo tutakwenda kule mbele yao tutakwenda kule mbele yao nahnu alakhiruna min ahli ad sisi ni wa mwisho duniani ni صفيقياً واضح قوله قوله البصماء نحن الأو الآخرون من أهل الدنيا أي الآخرون من الأمم التي بعث إليها الرسول سِسَنِ أُمَّوْيَ شَقْطُنِ يَنْتُمْ يعني معنى أو بالمئة المتأخرة عن غيرها إما تفسير نموش كنيوتومي أو نموش ككوجا تنكوجا موش ذات معنى من نساء وكسما الأخيرون رسلا الذي بعث فيهم الرسل نساء وكسما المتأخرون مجيئا بأن ساء كلاهما صحيح هذا ما قيل في هذه الكلمة يجب أن يسمعني هذا قول بي إما لآخر الأمم التي بعث فيها الرسل ينتفسر فعلا لأممه يشوك يمتومي ونمتومي بعد أممه أو تسمع لأممه يشوك مجيئا الأولون يوم القيامة ما معناه الأولون يوم القيامة أي أنها أول الأمم أنها أول الأمم محاسبة يعني الأممان الثلثين سبيعا وأول الأمم تستريح من هول القيام لأن الأمم كانت تبمزيشنا هول الموقف الحساب وكانت تبمزيشنا كانت تشغلك وأمم الرسول كيف أمم زنجين تشغلك وبعد ذلك واول من تعبر الصراط ان امهوده امه وwanza وتكاوكو بيته سيراب شيء ما النتيجه يعني هو اول الامم دخول الجنه يكيا ومانو ومانو كو اديري سيراب نتيجه كما ده ومانو كونجيفوني نيو فهذا الحديث يدل على فضل هاديل بلا شك يونيش فضل وهو طيب هذا الحديث يدل على فضل الإسلام لهذه الأمة من وجهين من وجهين في هذا الحديث فضل الإسلام على هذه الأمة من وجهين حديث مسبتشا فضل الإسلام وأمه كتكجي به أن الله لم يترك اختيار لهذه الأمة، بل أمرهم به معينا. الله حكوت أبوز أكو تهين أم ما هو كنيك أبو أسكو أكو تهين مباشرة على وادي عن سكو بخلاف الأمم السابقة ولأمة السابقة. و wao و آن سکن اسلام و اینکه اسلام و این تو لپوکوانی مکملی فزاینی دو اسلام و فهذا فهم این الله مختبر ما قالت التلا كما وبنجوا يهودنا من الصلاة هاي من فضل يقوanza جهة قوانز الجهة الثانية الجهة الثانية قوانيشة فضل الإسلام وهو أمة أن الله أنعم على هذه الأمة بأنها لا تجتمع على غلاه حديثي أي يوني شغازي قم بأمه لا تجتمع على غلاله بخلاف الأمم السابقة ما يهود اسوال قتا اجتمع بكاموان يماموس بكتوسي أو كتوسي نو نصار لكتوسي لكن أمه اجتمعوا على يوم الجمعة فصار حقا من عند الله الله هداهم اليوم الجمعة فاجتمعوا عيدهم يوم الجمعة فاجتماعهم هذا من قصنيك وراوسك ويومام هذا يدل على أنه اجتمعوا على الحق بخلال اليوم القيب يوم شرازق اجماع يوم مطول يوم عصوم اجماع زم المزنين سمعصوم قد يخطئون وقد يسلون وهذا فضل عظيم وسلمتون يا لا تجتمع أمتي على ظلالة نسيسي اجتمعنا عيدنا يوم الجمعة فأصبحنا الحق سيسينا تليسيب لكن اليهود لما اجتمعوا يوم السبت ظلوا وصف يوم الأحد والقفل رومانز الله فدل على أن الاجتماع من الأمم السابقة قد توصف للولادة وإن لك أصفر بولادة اسبكوا أمه خاصة لا تجتمع أمتي على بولادة وهذا فضل الإسلام لهذه الأمة إذا وجهه كي يسهلون موان متلاهمون استنباط اختباط إمام محمد سبحانه بها في التأليف شوف كيف ترجم الباب نقولين عن أحاديثنا وزي سعد شينيوملا، وكأن قليا أتناول <سؤال> دقيقة سبحانه في الفهم اللي عند الإمام رحمه الله رحمة واسع نعم. فيل من فوائد الحديث يبي من فوائد الحديث قتِك فائدة حديث أيضا أن الضلاله قد تقع في الأمور الإجتهادية أن الضلالة قد تقع في الأمور الإجتهادية هل يمكن أن تكون مهما الإجتهاد ونحن نقول رأي كيف يجب أن يجب أن تكون إجتهادية؟ أكثر من النتيجة لكن ما هي النتيجة؟ حق معناه مانع ولا والله لذلك المجتهد قد يضل سبي مع اجتهاده ان وتومي كان اظل اللهم انجمعتي من كان قدلالا فدل على أن الاجتهاد قد توصف هو اجتهاد يا انت سوى معصوم ilati hukumu eh hukumu zake ni zisuibu eh ni campaign sasa haya mambo hayajulikani sana lakini campaign hii iko sasa ni lazima ijitihadi ya wanachuoni siku hizi utanzimishwa ushipweko mpaka itukue na usipokuwa wewe ni adui mkubwa ule mwanachuoni shufu juhdi eh ya na ndio wakubwa sisi tunaopiga pembe kwamba hii maana haiwezi si mpaka uiyoe kwanza utasomesha winga eh na huno winga unaoenevwa sasa ntebiho barakatusi msiye mukaddanga na hii ndio لكن قد يكون هذا الفكر المنزول تجاه هذه هذا الفكر موجس. كون بالنزيما قوله إنه يفلني تو كون يحكم يوتي. أتى حجنا يعين بوباء. ساسكوبوباء أوقات كون يفلني نعلمها هكياج. نرى نتيجة هذا عين التقليد اللي تكلم. فنتبه من الفوائد الحديث أن المجتهد قد يظلم بل قد يوص بالضلال. في هذا القول قد ظل في هذا القول بدليل ظل أظل الله هذه الجمعة أقوان لذلك علماء سيما قد يظل المجتهد لكن قد يطلق يطلق على المجتهد أنه ظل فإذا كسيما ظل فلان في هذا المسأل لكن قد لا يلا لا يلا خانا حتى ولاوميا ولى المجتهد اكسيه حق بشر إذا لم ياله جهده كما هدي الفني تفسير ان يتهجي جمع الذين جمع النصوص بحث وبحث وبحث اكطوكه من نتيجه فضل عن الحق كيسف قوله yake نبلالا يجوز حتى ظل في هذا الباب لكين هتوزيكم لونه مادامه نجته وخطأ له أجر أنا أجر ماجي كما هتوفع يا تقصير كنيبه لو كسر في البك أحو تتم لونه أحو تتم لونه بعد وراء نهين بأوقعي تميلين هاي نعم بمقامبا اتكاتف فهم ثاني سنك تيجي كفوائد اختلف العلماء في يوم الجمعة. اختلف العلماء كحصت في الجمعة. هل هو أول أيام الأسبوع أم آخر أيام الأسبوع إن وخلاف الالاء جمهور العلماء من أولا جمهور أهل العلم يقولون أن الجمعة أن الجمعة أول أيام الأسبوع أول أيام الأسبوع يوم الجمعة. kwa hivyo wiki inaanzia na siku ya jumaa hadha qaul aljumhur wiki inaanzia siku ya jumaa nasema kwa sababu hiyo hii na dalili tunategemea ni ni hadithi mtume alisema wa kadhalika humtada wao sisi na tumpewa ikiwa wao watakuwa juma yetu bila siku chini yetu takua nini juma mosho ambao mayahudi alifanya juma jipili hii ndio kidera bora ni umma chini yake chini na ya wakafahamu kwamba ikiwa lazima طبعاً نمشى نقول يا جماعة نمشى، راسا كمال أوه أقول وقال بقائفة، كون لي لما علماء لا، سما يوم الجمعة هو آخر أيام الأسبوع، هو آخر أيام الأسبوع، كون اختيار ولتجوزه قنزا wakati kwa juma mosi kisha jumapili kisha ni jumaa aisha rai hapa hakuna khilafu ya yazicha hakuna khilafu ya ziki kivipi hakuna mane hata kwa hii kauli maana kiuili faadha hii tafuatia kauli yake litakuwa tatatu itakuwa ni suku zao zitangulia ala kila halati ala kila halati ulama wamesema kulingana na kauli zote mbili ni juma mosimofuatia na sie unkusema hii juma ndio ya mwanzo ناو کسیمانی سکوی امویشو سکوی ملزی که ها ناو فواتیشنی اکی بیانی بیانی ایمانس واده برو واده جمیه لیانی دو ها عوام لامانگینه <تصفح> وانسیمهید قیمون اختلاف الارى. اختلاف لکن يوم الجمعة يتبانها يوم السكت سکوی او کسیمان بیو jumaa قوي في حديثي كواظر فنيكونش قابل الإسلام على هذه الأمة وهذه الجهابيل تلزدال، قوي وجهابيل فني تلزدال، نمش، وفيه تعليقا وفيه تعليقًا يعني في الصحيح البخاري، حتى مقصودني في صحيح البخاري يندو أنا معلقات نجي. أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وكيمتم عليه الصلاة والسلام أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة البخاري تعليق ذاك ذكو ما نبي مارا زالي قال يقول قال النبي وقال الحسن وقال ابن عمر هذا حديث معلق قنن لأنه حذف من أول إسمائه أكثر من اثنين هذا معلق حديث معلق اللي حذف من مبدأ إسمائه أكثر من اثنين قتوك أبو خارم قتكم ثني كنا على أчатوا كندا يو وأчатوا والني كندا يو أصاب خارنا قسم قال النبي هذا معلق بلا شك <تصفيق> فسأل فسي ما قال هين صغة الجزم الجزم أمسين نسيبينه لذة تعليق وصغة احتمال وإذا كان صحيح نسيبين قيلة أو تمريب صغة تمريب أو صغة احتمال قيلة حكية, حكية. وغير الله زيلة حديثة لذة معلق وصغة الجزم زت تقرب زت ابن حجر كون ناني زي أما زيونغة قن يتعلق وتعلق تبجح نان صحيح زت صحيح ذل معلق وصيغة جزم اما ساس سؤال إذا قول إذا إكير نصحيح بونا بس هل تجينا سندياتي وزلت معلق سن صحيح قنيني وفجئتنا حدثنا kwa zimepungua sharti yake sasa مدام haijatimiza sharti zake na ni صحیحی kwa wengine kupitia sharti zao kwa maana kaileta که zake na hapa hii imekuja kwa ama akisema pila ruhiya hii nyingi نا تجأ فيهم مع الظلال حافظ كون تغليص صحيح الحديث أمين يونجا ييموني المخاري نحديث من عباس إيه نحديث من عباس وصله المخاري كون الأدب المفرة الأدب المفرة أمين تجأ سنالياكي وتفقوا كمتر قصب كله هذا شرط صحيح كون الأدب المفرة بالليلة إمام أحمد كون مسناد أمين يونجا عبد بن حميد وفي المسنة ديكي أميونغا كل حديث صحيح تو تامكو مشهور سيوهيد هل سيئلو تامكو مشهور لليو طاكيوة تامكو مشهور يحديث هل أميانزة حديث هي سؤلاء سؤلاء النبي صلى الله عليه وسلم أي الهديان أحبو إلى الله وفي هذه الجواجر يسؤال عن أصلي حديث أنه قام النبي صلى الله عليه وسلم أي الأديان أحب إلى الله نديني جاني نو بندير الله قال كجيب الحنيفية السمحان إنه لطف مشهور ونفتار طيب نديني نو بندير الله نديني الحنيفية نديني الحنيفية الحنيفية مأخوظ من الحنف يتكالنا كل ما شاء الحنف والحنف والحنف هو الميل الميل نهيد يمتو من ميت حنيفية لأنها مالت عن جميع الطرق الظالية كما يلي كقطعا كونجدي أزوجته وزوجته مكuye كونجدي إسحاق لما نحكي عليه صلاة لأنه ما إلى عن الباط إلى الحق نعم السمحة. السمحه يعني الميسره السهله الميسره السهله hiyo ndiyo dini inayopendeza zaidi kwa ni niyo na ilio laini samaha laini na sahali yani nepesi samaha nepesi na huh? si ya mababu hapa takima babu wala mabari tupemenya huh? dini yetaka na kwenye <Pyram> تُكِشَرْهَاشَ او تَعَلَيْهَا زَيْنِ قَوْلُهُ الْقُسَمَةَ أَحَبُّ الدِّينِ الدِّين هي أل هي ألهاب إما بابا مع النبي مع النبي إما تُسامن أل للجنس استغرار الجنس يعني جنس الدين إن أفردنا الله نهي الحنفية سبت كيف تسمى ألحف نهي جنس معنى أكيد تكونين أن الدين هنا دين الإسلام الإسلام العام لجميع الرسل صح تسمى ألحف نهي جنس كيف تسمى الدين الرسل كلهم تقوى هين في حنيفية السامحة بيصيف يدين يميتو من وقت كتوك أدام وكاموش واضح برواب جنس تقسيم أل للعهن للعهن يعني الدين المعهود دين تلين تلين تلين وطلين زوير هم بويتاقوى النين تقسيم أل لعهن أن الإسلام هنا الدين الدين الخاص للرسول سار تكسيسري هبا يعني وإسلامه لتناو جوا فلونو كناو ناو سو إسلام وموسى عليه السلام ولا وآدم عليه وسلام ومتى محمد صلى الله عليه والسلام هي تكو ديني هبا. نديني إلى لكوني نايم عليه الصلاة والسلام وهو ما كان على السنة سنة الرسول عليه الصلاة والسلام واضح ويقول احب الدين يعني احب الدين المعهود الاسلام تنوي وهم توني تقوى النم الحنفية السمحة الحنفية السمحة تقوى هذه خيصوال للدين تقوى الاسلام الاسلام وهم توني محمد ومسفى كناصفان بيه sifa ya sifa ya kwa itakuwa maana yake nini wa mtumi pekee kuliko uislamu ule tangule ule mwingine ulikuwa uzito kwenye hakuna kuosha سيسي انجيا نجسيها فتفاني وانتفسوا في شاق وماني واضح الوار فهذا يسر وسمحة ديننا دين الإسلام يمتوم عليه الصلاة والسلام طيب ايش الراجع يألني جنس أمني عهد الذي يظهر والله أعلم ني عهد من المناسبة إمام محمد كون ينجيزا كون يخبر الإسلاميين بدليل الإمام البخاري أيضا في صحيحه فهم هذا لذلك هي رواية أميلتكني كتاب الإيمان باب أن الدين يصف أميلتك تشير باب بيان أن الدين يصف كوي من المعنى في الإمام البخاري من فهمها من الدين الذي عندنا كوي بيكوا دينها فنو إسلام ومتن محمد التقوى الحنيفية الصبحة ن من خصاله هذا اسلام. نقصیفه که تصیحه ولیوسیف کنم اسلام و محمد بکی و اسلام و قوم میانه لقونه و بوم و تلو. لقونه و بوم. حتی صومعه صومزای لقونه و بوم. عمل الراجع من أقوال العلماء أن الدين معناه من الإسلام الخاص ومتم محمد. ويبقي تكويس نصف مبين إذا الحنيفية صلحت نصفتان لإسلام الرسول وإسلام المجمع واليه. ويبقي تكويس ميزا فضل الإسلام على هذه الأمة فبع الله أمة هو بكي أنو يالي وإسلام واتنا شريعة من يباسي ثم يقول الآن هذا الأصل في الإسلام وهذا يدل على فضل الإسلام على هذه الأمم واضح <تضح> <تضح> <تضح> طيب لكن هنا لا, لا تتنبه شكرا كموية lazima <تصفيق> شو kitu بهيشة كتير موجود. مسألة يبقى سيّادي نو سهالي وديني هي لو فهمه بكرة تذبيت. ما كو أنا كوني جينا يعني وش وق هو طرفن ووسط. وعجينا يوم كوني عموم. kila ukijazabari tikia gasa ndio alama ya kwamba wako kwenye haki na alama ya kwamba sasa hii manhaji kila ukiwa na ugumu na kila uki ghilwa na shiddah ala wao fahamu yao hiyo alama ya manhaji salaf sahihi miskini na wengine wameona killo ki ayusha nini kiregeza inshallah saa nini ni possible ukaregezo ile dini karegezo kasaa mpaka tawili la kitu uhilla lako yenu mpotevapo hawa na hawa wamepotea waliongoka ni ya kuna yusr mahali pake mahali pake hivi ndio naosema ahlus sunna as sahihiyon eh ahlus sunna linda mfahamu sahih lakini utukitukulehidi ni bari tu na nguvu tu makosa na tukitukulehidi ni raha tu starehe na wepesi tu makosa lazima tukae katika ndo maana utakuta watu wengine huharibu kwenye wa bari na فكيف سها وهي حديث؟ قل ما الدين من الحنيفية السماحة اليسر والسهل على الناس. سيرس زوجته بني باري وخط بزاقوني باري. كلا كتو باري. ما ين بغى إخوانها. هي سيفهم مزور الشخص. والله ما له علموها. سمي منوها. ولا هي ديني فيها. سيرعهتو. ها كلا كتو سهل إن شاء الله. الدين يسر بار. إختلاط لومي قواتي تجمعها دي ميسر بنا طبعا إني فهم بقى الحنيفية السمح لا بد أن نضبطها بأمرين هو سهل ومشروط إذا أفقنا لبيتها يا كونز الضبط الأول أن تكون أن تكون السهولة أو اليسر Mansusotun fi sharia Ni ule wepesi wenyene Utaadjwa ndani ya sharia Huno nda wepesi na ukusudhiwa kwenye dini Nyupi ni, ni ule uliotadjwa na sharia kwamba mambo fulani Fanyeni hindi nda wepesi Musifanyi dini E antakuna mansusotun fi sharia Fahada wepesi huno kitadjwa محبوب إلى الله الله يوفين هنا رو الإسلام ونوفر الله وسهال اللو روه سيئي الله هنا رو سهال ونوفر تكال كما فعل مثل كتيك في بيس وهي مثلا الفطر في السفر الفطر في السفر عليه هذا يوسف وتخفيف وكسافيري ومتوار روكس رمضاني وفطور مدام نموساخر هنا روح سيكتور كسفليم قيله أنا في فطور وقني سفارة، وَلَوْ كِلْ أنت متشدد، تتشدد على الناس هذا لا غلط، وسببه وبيته شرية ومتحية وهذا غير واضح أو قصر في السفر، واحد مسافر فقصر صلاة، بدلك صلِّ لنا كصلِّ هذا من يسر الشريعة لماذا؟ لأنها منصوصة المدار. المتاجرة شرية. ما يجينا يمكن ما يفهم شهوانية أو منيا بند ضرية. قانيني أسيم؟ آه. توما بلالا. الإسلام هو ما كمبي أفهم فيه ما طاب من النسح. مثلا فلاد هذا مي يسر الدين وسمحة الدين na kiingereza pengine fanywe nka na yusru wasuhula kama hii ndo maana ni ule usahali sheria ule uruhusu au faiku hivyo tumeleana cha kwanza ولو ule uepesi wa dini chapini muhimu sana na hapa sisi wengi huteleza kwa sababu kila mmoja atafuta kuwa jasiri kila ukiwa jasiri hukukuwetu ukiwa jasiri na mlime wako ni salifu waweza بها او حكم بها نعم إلي تيسير إليه إليه كوميو قم بنيفاني قد قررها إمام عالم تبقى إلي تيسير إليه كودك و أم نالنيه اللي توحكم اللي توح فطوة عالم أم إمام عادل أو عالم عادل مونا تيسير مذبوط أنا إذمتك أنا إفهمك كشريا كم أن يطبق العالم قاعدة المشقة تجلب التيسير. مثلا رأى العالم إذا رأى العالم هذه الأيام مثلا فيه حصل نوم من المشقة وواجه فيه مرض اخطفوا الناس فيه وباء فيه وباء فجلس أهل العلم، فقالوا المشاء تجلب التيسير عالم مشتهر فحكم أن الناس يصلون في بيوتهم، وترك ونزياله، واتجمع أصالي من يمالموا، لماذا حفاظا على النفس، حفاظا على النفس، كيفاد النفس لستلفك، فهذه تيسير غير، لكنه تيسير لما قرر إمام عالم ثقة هنا يجوز قوانبياته نقوط فضة يتسير كما هي بعد كفتش عن أهل الخبرة وأهل العلم قيبله يتسير إتاكيك ومتهم فوق إمام عالم معتبر في دين أكثمة لا هنا أضر الرجال فيما ضر حصل الناس ما ضر إذا أكفن أتغرك أكتو فضة kifanyike wepisiflani nafuta tukisema kila mmoja yeye angania sisi shida nini bwana mbona ukoonekana msikitini kuna nini ahlaif na chungu ile chungu ni anaona upepo nasema ah ya nini kuikia yatoka kwa alim yatoka mifukoni mwako wewe ndo uloona idhan hadha tutakupinga na tutakwambia watakikana uje واني غير واحد مين أونا نعم إمام عالم واللي يرى ما هو كل أحد وبيشيد يصير فيلون كله وأنا بنو قه لا ببروره بس با. من بابه ببروره هي برورا نانية لي بس إيشاره ولنشره شيء مشي من يعلمه أكتر وبيه ببروره يفكية كيامه ومشعبده هذا من الجهل هيصير تيسير كلام بشر تيسير مبكي إقرار يعاني تو میلیانا نتاقا فرم سفیان سور یهول کتی که منیم اینکه ایسیم سفیان رحمه الله منیم ایسیم حکم عندنا سفیان سور ایلم ایلم قوی آه ایلم علماء مجتهدون أهل العلم ساسك وكله موجه هو يسمعنا نقول هو انا نقول كله انا نقول وانا مشقه تجيل متيسر مين معبو مين معبو ايه تكون خاطري يا جماعه كل ما انت ما شاء الله كل ما انت تتايسر يفهم فهم وانا ماي कोई تاثير ملزمه انتك مع عالم متبثقه نتبعه ها سجيناتونشو مفوت هچوسلی نبا، هو مات کی دوم کیه، پنبه، می نسکیا مشکه، نه نه لیه پسیش مشکهای، اولیمونی زننی، کمتری استمن تو که؟ تا کوانت الروخصة من ثقة شوف الروخصة من ثقة عالي ثقة فأما التشدد أما باري نما باهنا كاس فيحسنه كل أحد كيف لا يقول كيف يقول كنا فأنا شنو فأنا شدة نباري هكونا نشن ايه لكن لو تنجل القواسيس يتواليها معنى هاملنا رخصة وتوكى من فقه أكي فسيشة تصهيم رخصة شكوين أما شدة كل مويا يحسن التشدد أما التشدد فيحسنه كل أحد لماذا تشدد لماذا لقلة الحجم لكسما عندنا يما هي عندنا إن معنى ويبعن معنى مرأي التشدد هيتوكى كواهواهين دانا، تو كونان دو ناهم، دو ناهم، والبچاچه وایلیم، اوتا وکوتان سبحان الله القربة شما، مغیبا مقيتا، تشد مغیبا مقيتا جدا للغاي. يا نم كنتي كلتي وحديثيا بعاز يا بیسر بن فنیفیکیا، والله متستعجل، متستعجل، ظلمها نشده فنیفیکیا كيوان na hu ndio mimi bwana siogope kuitwa mutashim mutamai mutasaa ni siogope lakini pia sitodanganya kama ukweli ni hu tuambiane au sie kama ukweli ni ni mumayye sahii اذا ni awsar alhamdulillah al-amal vitendo vako vitendo vako vitaamua wewe ni mtalaui wewe ni halali vingine waliwaambia wenzao mtalauinu kisha wao wakaja wakapiga mbizi kwenye talauu tena mpaka wakamaliza kiwango cha talauu na huko kitoka ndee ule mtalauu talauu nuko na wamezunguka maji umeona limada ni shida ni hamanina sofiane al-ilm indana حبني العلم عند غيره. هذا الاشكال. هذا الاشكال. فانتني هو. مسيج مكا اللي هو ما عم بتفوت مكا جيم كاسة مترو متشزيك. لا. يني تشنجوزين. يزيد تبي يسأله فنيك. كي فني هذا هو. ثني ونيمو تديو. فانتبهوا. أحب الأبيان الله الحنيفية السماحة. هذه الخصال <تصفيق> امتاز الله. ملة محمد صلى الله عليه وسلم أما يتميزا كما هذه ملة ملة تسمح لذلك ملة تفاعل ندوغو نيني عليه الصلاة والسلام زيكو مواقف كذا ألي تمي شد لكن ذاكوي سبك كلبه تليكا نقوف ألي تمي دارا تصويع ساليط نعم رضي الله عنه تفانيا شدد القول عليه أقتلتهم أقتلتهم معاد أت أنت ذل وقاعد البكودي في حد من حدود الله أنك خطرن كون المرأ أتشفع في حد من هذه شدة الصحابة لكن تفوت dafuta kwenye zote ndani ya Qur'an na ndani ya hadithi za Mtume S.A.W. ukute mahali Mtume alishfiwa na shahida iko aliifanya hapoifanya mbona hakufufiwa nani kwa sababu si سی moja si asli si kitu cha kukimbilia kama sisi sikia na kama yayo نี้ هو الدنيا تبقى يانغاليه، إللي نكتو لكن ما الأصل ودا كوتامتون السفيا؟ وكعزيز عليكم أعنتكم حريش عليكم بالمؤمنين رأو بقى له نقول لكم ولو كنت فضن يعني أمريكا تاز وكمان يوشين تنا الله كمان من بيعلمني و کفان یا ورمو لامفضو منحولت و اتفاق کنی بیا و تجواجی حرف سر میگی نه چیست پنکویل کوکی والا میکوشی فکر کنم نمیخواید چی میخواید کتکتین سرنشو افوم پوکی سر ما هوکو الله سما لامفضو منحوله. این ما هو مدحه نذم. آیا این تبیه مرتضی؟ نه ما فاهیم نبوتی زودی ما ناسبحان مك... نا الله من يزين بطرق مجموعة تفهم نأتوفي مويمزور وكوهي ليه ما نهي نشكال وكذلك تتوفي من ستيفك ونهي نبتو كما يزين نتوفي بجانين كون نشكال كو؟ نكو لحيث سورين فيو شدة موكبية أهل البدع نتوين نلقوانا نعرف شوف تصرفات ولا هكونا نصحة موجا أن نمتوين أن شديد على وصف بالرحمة والعدل والرفق واللين وغير ذلك ننادي من كمل فظيع يتميز سنيان شو إشكال يا ما نتبهوا قويب ومتفق يتمشى وحاجة إنما نا إلى سيد السرياتي صفة كنا وصفة إله ما نرد إنك ترجم كتب صفة ذاك وتكونتم على سر سنا حتى كما لفان صفة هي مقام المد وإنك على خلق auni na aya nyingine wala si kwamba hiiakuwa shadhi kwa athaba zake alikuwa na sisi pale mahali panapohitajika tutaitumia na hivi ndo mantijisarafa sale sio uitumie mantihi hii kwa kila qasi na mwingine huoneshwa hiyo nguvu nguvu kwa hii ni ن طبیعیه زی طبیعیه که منهج، والا زی طبیعیه منهج الله سبحان و تعالی ابتدیالی توجه کی تطبیق شدی منهج، والا هی منهج رحمه منهج خیر منهج علم من هیچ نه زیستی نشید، زیستی اولی من هیچ، آب جه، واضح، مهم است، مهمات. بقی حذیفی اون بی مطیقی که وعن أبي ابن كعب رضي الله عنه قال أبي رضي الله عنه السيمة عليكم بالسبيل والسنة عليكم بالسبيل والسنة عليكم يعني الزمون الزمون اسم الفعل طيب عليكم بالسبيل والسنه يشيكا منين سبيل يعني سبيل الرسول والسنة وسنة الرسول قال هنا للعهد للعهد السبيل لنعرف والسنه لنعرف سنة الرسول وسبيله يشيكا منين نبربره انتم محمد نا سنه yake فانه ليس من عبد على سبيل وسنه قصباه هكنا من جويات التشيك التقوى كني برابرة حبنا ذكر الرحمن ألف وكفن عباده هي ذكر كامتادي الله ففاضت عيناه أي دمعت فاضت يعني دمعت يكطوما جوزي ما توياك من خشية الله وانبه ها منين الجميل جدا هاي ما جوزي يمكوا بعد أخذك وشيك سبيل النصنة، سوء متوزي ماولين، ما نماوليني ما خوليا أو كفنديشنا روحان، أو شيء، كفنديشنا مزوك، يا خشوع النفاق، <تصفيق> خشوع النفاق، قيбо شرط من على سبيل وسنة، ألف الذكر الرحمن، قيбо ذكر الله وكذاية مقطب الصنّة، ما نفقية من تا سامین کی کاره؟ هوه هوه هوه ها. به او کی تو کنده کلی که اصلا مسپی که تو فکریم مگی بوای پلیسیالیانم غر آه سبحان. تو کیولیشان نیا با کونه میکی؟ فا. هی نه علشون نه آه. کوی باهی وقت هم فرمان میننر آه ماتوزی كني سبيلنا وسن خشيه الله بس مثل كما هو وكفنه هذه فتمسح نار اكو يعني هي هو مثل حكوتو يتن على مو اكفنه هيفو حتقتو على موتو موتو او لماذا لأنه بكى من خشيه الله امينيه الله حتى كني الذي يظله الله ورجل ذكر الله تعالى ففضت عيناه مر ذكر الله قال أليك فراغ عليه نموالاكك مذكر بك ألي فنق دوري تنجي مهربوني ندوري تسوكي ويقوني دوري ومفيا دوري وروك رك هو و هو و كله إتكو يجي خشوعي نعيوة تنجسيكا سلطة يون شفانة و سيمونجين من خشوعي هايجيك وروك رك هذا من الله لكن إلا خشوعي أكروك أنا من الشيطان العياضة بالله نعم كش وليس من عبد على سبيل وسنة ذكر الرحمن نهكون مياديت اللي يكون بربارا حطنا سنة كم ذكور الله فخش عر جلده من خشية الله اخش عره يعني انتفظ جلده كذنب غوزياء سينو كسي كيو مخفس اه الى واضح فخشع رجله من خشيه الله وذ يكسيمك كاجل الله الا كان مثله الا كان مثله متى هو مثلك كمثل الشجر يادي ثارقها نمثالو متي وليكوك فبينما هي كذلك سی اینی شخص محافظ کنید صبح ر Eigрон بزاط توززن ریض و که آپ که می وزید ریال ثبتی اینceu چیچن فقط ذهب ، فداحت عنا با را بتزín ресوال لخیور ده ثاشتان ثبتی که این سافر رو asakillo kipo kiangusha majani yale mtu isipokuwa nae pia na yake yanaanguka kama yanavyoanguka majani ya ule mti eh wa kama mti allah kushika kukalia na ngozi basi kama mfano ni mfano uleo kauka majani upepo ukivuma waangusha ile majani sawa mwisho akasema wa inna iqtisadan fi sabilin ukifanya iqtisadi ukifanya iktisadi yani kwenye ibada ibada zako chache lakini umezifanya kwenye njia ya sawa na kwenye sunna ya jambo hilo ni bora في خلاف سبيل السنة. كل بوكفني بدي إعبدة، إعبدة وكيفني بديه لكن على سبيل بدع. وتكو تامتو أجزاكوا كاس كوكش أكاسوال سوالاتو زلزاك. ذر أيامنا ذا شعبان كنا صلاة ما خرافة صار سنة في آخر الشعبان. أنت سنة كان. ظهري أقواف عصره مغريه. سؤالك كنزي ماذا كترمش؟ علنية كفارة السنة. نيجي شوف مسمى شوف؟ نيجي تهذا سيجي تهذا؟ لكن لما كان على بدعة لا شيء. صحيح؟ سي من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. بالعكس هو ناتقند قديميا. قيل عمل لا يفعل. ونرجع هنا. kufanya ndio yaani bina jua bina inadi ina yuma, asuris, yuka, kisho, puwa, ha, na kusudi akiswalisha alifanya mwanaruzisikia kisha ni faa jumaa kapiga asubuhi kapiga kishoko kupigia kwa yani kuna mtu utapinga ha na watu bwana wewe ushindane na Mola wako endelea kama zicha ukazeeza tu mtokuwa upanga ndani tena wako sio na mwahabi. شيء ده هو نشده لنا مواهب، آه، مواهب في حديث، هذا الحديث فيه فضل الإسلام على هذه الأم، إيه؟ أن من عبد الله على السبيل والسنة، أن من عبد الله على السبيل والسنة. سبب في مغفرة جميع ذنوبه الغفران ذنوب وأن ذنوبه يتحات كما تحات أوراق الشجر. فهذا فضل الإسلام على هذه. الفضل إسلام إن فضل الإسلام وملء محمد لتصنيشة. إن الإسلام وملء محمد من ذكور الله وقحط الشيا هذا بيؤكد. جاء في بعض الروايات أنتم على سورة سلم إن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لتحاتو الذنوب مثل ما تحاتو أوراق هذا الشجر يوم عرفه من علي لما مر على شجر البيت كون ينتلم كم هذا إن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا تحات الذنوب كما تحات أوراق هذا الشجر فهذا من فضل الإسلام عليه على هذه الأمة عمل يسير لها أجور عظيمة وفضل عظيم وهذا من سماحة الإسلام الرسول عليه الصلاة والسلام مشه مريزة رواية مشه يا ابن الدر الغفاري رضي الله عنه قال أي حديث يا أبي أي حديث يا أبي امي بوقيا ابن المبارك في الزهد ابن المبارك في الزهد وعبد الله في زوائد أبيه المسند نا نعيم في الحليه حديث موقوف على أبي اي ليس مرفوع ني لكن حكمه الرفع ني موقوف لكن حكمه الرفع بدليل هذا الحديثين اللي نواجهيه بدليل هذا الحديثين لو لا تحط سبحان الله الحمد لله دليلي فيني يكون بحالة مام وكيف صحابها رأي هذا الحديث موقف لكن حكمه الرفع الرفع لمرفوع حكما كمصطلح هذا مرفوع حكما عن أبي الدرداء رضي الله عنه حكيم هذه الأمة حكيم هذه الأمة رضي الله عنه أبو الدرداء أن جلي كان سان فمنين حكمة نبيل وتشان شام الغوطه بالغوطه في الشان كان في مكان يسمى الغوطه في الشام والبوانزا وينجا من غروف من يوم بمن غروف اللي وقصنيم سكتيني أكوانديا وقت لا تستحي ألا تستحيون همو نهيان تجمعون ما لا تأكلون تجمعون ما لا تأكلون وتبنون ما لا تسكنون ين النجان ها مضروف هل مقصى مال اللي هم تويلا مكمالي كنا وقت وانا مالي انا كان ذا كيلا شيء فقط تقف تباكي كنين مقصى مالك يا شيخ لا لا dwaambia tajmauna maala takulu hivyo maana yake masahaba walikoezoea chuma cha kutia tumboni ma shukuru wakusanya mali hata ukianza kuyala sayisha kutakufa tayachi kisha akawaambia alipoanza kujenga magoro watabuna haya magoro fa majenga utayaka sasa hivi miaka moja mbili mwasikwa mwayachi sasa غلاه هذا كان لما ظهر في الشام التوسع في الدنيا هذا حكيم هذه الأمة واضح نهين وتبيه الله سبحانه وتعالى لوا كيل أم صالح والبوانزى أم قوم هود أم قوم هود والبوانزى طبيعة وين شعر الله لو لولاهم كومية تبنون بكل ريع آية تعبث وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. وإذا مبسطم بسطم جبارين، يعني إيه؟ أبنون بكل ريع. يعني كلكم يساهموا أرض كوبا ما يكدرها. آية يعني بناء بكل ريع آية. كل سهم أرض كوبا, أرض كوبا عبد عبد ما عندك ولا تب ينغو. تنهمون هجنا لتعبدون. شن دنيش ما تحتاج. وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. موجودة مقصرة كمان بطم ممتيش ملائل ممتيش الله كواكيد يهيها فلنين ونفاين التبعيس فالإنسان يقلل من دنيا ممنين يكيب الدرد أسمى أنت يسفى سيرت وكسويري شاب شاب واضح أسمى حبذا نوم الأكياس وإفطارهم حبذا نفعل الملح ni ni uzuri uloe wa usingizi la nzuri wa na kwao na kwao كيف يغبنونا او كيف يغبنونا سهر الحمقى وصومهم ambaye kwamba ni mwerevu ni upi kuna baadhi ya watu ni akiyas usiku wanalala sana kuliko kufanya ibada na mchana washturu sana kuliko kufunga somu zake za sunna ni chache mwezi mzima siku tatu basi usiku walala masaa mengi pengine atiamka ni withroth wa iftaruhum na subuhi sana hula alfun لكن مع ذلك sunna kwake ni chache sana lakini maadha yagbununa sahar alhumqa wa soman wana washinda ghabri nikhtini al asli kutuelewa kuhubiniwa kushinda kwenye biashara au Kukesha kwa ibada kwa mwinga. Mwinga ya kukesha kwa ibada usiku mzima. Kumbe mbida. Asa ule kesha yake na taida Hawa na na zamuni mpaka asubuhi Ni muinga si muinga, Hamka. Bila shaka ni hamka. Kwa ni, ni kukesha kwa kwamba kwa hana jihudi Kwa hivyo sema. Hawa kuwa usiku hawa keshi kwa ibada. wanalala sana ibada zao mchache. mcana wanafuturu sana ula kufunga kwao kucache lakini wanashinda kesha za ibada za lainga a ibada yake al ja wasaumahu na sumu za lainga tamkuta Somu dad na washindwa kifadla na yule anayefunga siku tatu kwa mwezi kwa nini kwa sababu huyu wa kwanza عملها على السبيل والصنّة أصاب الحق، نهوى بيلد لم يصب الحق فيه أو يجهل معاني العبادة، وهذا من فضل العلم، علم يقف بشية مسافة، جمال. مسافة لمريء فهو كن يجوس، سوت بيتك أو كفوفه، لا فائدة علم، وتكوت عالب، لذلك وتكوت ما مشاف إيش يقول، ما مشاف يقول لأن أمكث الليل كلها أتفكر مسألة علمية أو أتذاكر مسألة علمية أحب إلي من صلاة مئة ركا كلها تصلي قيام الليل ركامية ككاته في كفكيرية مسألة موجة العلم من هنا هي البورة كون هنا يبينزة كلها ركامية إذا ركامية ذاكو يزاكو في جاويته لماذا؟ للعلم والسنة الذي عنده مو يوم يبدأ السنة أعظم أجر لذلك السلف اسمه أبو بكر رضي الله عنه واشين رقيب ديني ما سبقهم بكسرة العمل ولكن لشيء وقر في قلبه حسن اسمه إلى إخلاص وقناعة نإخلاص نا ههيم فكيف يجون تعرف تخلص لمن تعرف الله يكون ليخلص من أجله ويفن إخلاص قايلياته وجوه فهذا من فضل العلم مش وكساء ولا مثقال ذره من خير مع تقوى ويقين شمبه ندوب الذره من صغار النملة متت و chungo حتى chungo متت وات ولا مسا مثل كمية الذره ukifanya amal jema ndogo kiasi ya mtoto wa mdudu chungo ma atqwa wa yaqin lakini kwa هيونى أعظم وأفضل نبورا، آه، وأرجح من أنفال الجبال. كل عمل نينجي زي ده جبال. عبادة من المبترى. كل إبادة يمت المعجب بنفسه غر بعمله. صلى الله عليه وسلم. ونجنون. شل الله. بدأ زوت ثم أعجب بعمل والعياب. فإذا أعجب بعمل أسقطها لأن العجب يسقط الأمال هذا يقول في البورة نقول في عمله أو نقول في عمله مع العجب كيف نقول في عمله مع الإخلاص نقول في عمله أن أفضل مع الجبر والعجب وعدم الإخلاص وهذا من فقه السلف السلف يلو دعو يا رب نرهيسي درهيس ونوانا سهول إبالا ذاكو تحاتي بورة إخلاصي مع تقوى لكي خير عظيم لكي خير عظيم لمن مسعود السيما لأن تكون لأن تكون متبئ على الهدى خير لك من إن تكون رأسا في الفلال خير وننتم تتبع لكن على خير كله هو لكن في البلال هو لكن كتكو خطيبه بلا شكله سبزوري واضح كذلك هامانين يا أبي, أبي ترد أمين بركيا فيه إمام أحمد في الزهد وأبو نعيم في الحلية وهو صحيح عنه هو صحيح عنه وهذا من فقهه رضي الله عنه ويدل على فضل الإسلام كذب أن العمل القليل مع الإخلاص خير وأحب إلى الله من العمل الكثير بدون إخلاص وهذا من فضل الإسلام على الإسلام واضح ولهن أملان وقانزا تنو ملزا فضل الإسلام سأحب الثانية نكتفي بهذا القدر. کو میں یہاں